وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محجفاتها وكل محجفة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في الناح استأنف المصنف رحمه الله مبحثا جديدا في مقدمة رسالته هل هو مبحث الإيمان بالرسل مبحث الرسل وهو الأصل الرابع من أصول الإيمان، كما في حولي تعالى ليس البر أن تولوا زواهاكم قبل المشرح والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبئين، وكم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فسأله عن الإيمان. فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وترتيب هذا الأصل المرتبة الرابعة وترتيب إن صح التعبيل منطقي وهو أن المبتدأ من الله عز وجل الأمور كلها مبتدئة من الله تبارك وتعالى فإنه, فإنه له الخلق والأمر فإن لله عز وجل الخلق والأمر وخلقه وأمره يبلغانه رسله من الملائكة كما قال شارح الطحوية قال فالملائكة هم رسل الله في خلقه وأمره لقوله تعالى فالمدبرا في أمرا ولقوله عز وجل فالمقسمات أمرا فالملائكة هم رسل الله عز وجل في خلقه وأمره ثم ما ينزل به الملائكة إلى خلقه لأنهم هم الواصفة هم السفراء كما قال تعالى بأيدي سفرة السفر جمع سافر سافر أو سفير والسفير هو الواصفة بين المرسل والمرسل إليه سفرة كرام بررة فهم سفراء الله في خلقه فهم يبلغون عن الله عز وجل وحيه ووحيه متضمن في كتبه التي أنزلت على الأنبياء فيأتي الإيمان بالملائكة في الأصل الثاني بعد الإيمان بالله ثم الإيمان بالكتب وهو ما تنزل به الملائكة على الأنبياء في الأصل الثالث وهو الإيمان بكتب الله عز وجل ثم تأتي الرسل أو الإيمان بالرسل كعصم رابع ثم هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام يبلغون الله عز وجل يبلغون ما أمر الله به عز وجل خلقه فمن أطاع هذا الأمر له جزاء في الآخرة ومن أطاع فكذلك رسولا مبشرين ومنذرين مبشرين أهل الطاعة بالجنة والنعيم المقيم ومنذرين أهل المعطية وأهل الشرك بالجحيم والعذاب المقيم هذا العذاب وهذا النعيم يحصل يوم القيامة ولذلك يأتي الإيمان باليوم الآخر فالعطل الخامس وهذه هي أسول الإيمان الخامسة وكما قلنا سابقا أن الإيمان بالقدر هو يتبع الإيمان بربوبية الله عز وجل فهي أطعال الله عز وجل وعلمه وحكمته تبارك وتعالى فقال المصنف رحمه الله الباعث الرسل إليهم أي الباعث الرسل الله هو الباعث الرسل إليهم أي إلى خمسه لإقامة الحجة عليهم كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيمة عزيزا الحكيم لأن الله عز وجل يحتاج على خلقه يقيم عليهم الحجة لا لحاجة إليهم ولا خش يتضرر ينحقه تبارك وتعالى منه فهو له منتهى العزة والمنع والكبرياء والعظمة لذلك أرضف خاتمة هذه الآية بقوله وكان الله عزيزا حكيما أي يضع الأمور مواضعها ويقيم الحجة على خلقه حتى لا يحتج محتج ما جاءنا من نذية فقد جاءكم بشير ونذير ولكن والله على كل شيء قدير كما قال الله عز وجل وارسال الرسل هي نعمة من الله عز وجل ونعم الله عز وجل على قنطه نوعان نعم يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر بل حتى والدواب والأنعام وهي النعم المادية نعمة الغذاء نعمة الرزق نعمة الأمطاء الخصب نعمة نعم الأموال نعم الزوجات والأولاد والذرية هذه كلها نعم يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر بل حتى كما قلنا الدواب والأنعام وهذه متعلقها هذه هذا نوع من النعم متعلقه هذا النوع الأبدان والأجسام والنوع الثاني من النعم نعم روحية وهي عصل النعم وهذه محصورة في عباد الله المستقيمين الذين اضطفانهم الله عز وجل لدينه وشرعه واتباع رسله كما قال الله عز وجل ثم أورقنا الكتاب الذين اصطفين من عبادنا والذين صفاهم الله عز وجل هم أتباع الأنبياء وآخر الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية ستنزل أخيرا على أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة هذه النعم هذا النوع الثاني من النعم هو الذي من تمتع بها هذه النعمة في الدنيا كان من أهل النعيم الأخروي يوم القيامة ومن حرمه إن حرمه من أصله فهو من أهل النار يوم القيامة وإن حرم كماله أو حرم كماله فهو بحسب ذنوبه إن شاء الله عذبه وإن شاء عطى عنه وغفر له وهي نعمة الدين والدين يبلغه رسل الله عز وجل عن ربيم تبارك تعالى إلى خلقه من الانس والجن. وهذه النعم يقول فيها أو هذه النعمة يقول فيها الإمام السفاري رحمه الله يقول من عظيم منة السلام السلام هو اسم من أسماء الله عز وجل كما قال عبد الله بن حوا رضي الله عنه في البخاري قال كنا إذا جلسنا في التشهد نقول التحيات الله والصلوات والطيبات السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام فلا تقول السلام على الله ولكن قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فعلمهم التشهد المعروف بصيغه المتعددة فقال ومن عظيم منة السلام وضفه بسائر الأنام أي بجميع الأنام وهم الخلق أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول من أعظم منة منة الله عز وجل على خلقه أن أرشد الخلق للوصول أي للوصول إلى مرضاته تبارك تعالى بماذا؟ بأن يبين الحق الذي ارتضاه الله عز وجل عن طريق الرسول والرسول اسم جنس هنا إن أريد به جميع الرسل أو المقصود به الالف لل للعهد الذهني وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو الخاتم المرسلين وحاجة البشر إلى الرسالة أعظم من حاجتهم للطعام والشراب بل أعظم من حاجة العين إلى نور البصر وأعظم من محتياج البدن إلى الروح ذلك أن العين إذا حرمت البصر فكما خرج في صحيحه الحديث القدسي من ابتليته بحبيبته فصبر فليس له جزاء عندي إلا الجنة فمصيره الجنة ومن حرم بدنه الروح نهايته إلى الزوال والموت الموت البدني الموت الدنيا ثم يوم القيامة بحسب موت قلبه أو حياته أو حياته والقلب لا يحيا إلا بما جاء به المنسلون والأنبياء. ولذلك الخلق البشر في أفعالهم نوعان الأفعال إما أفعال اضطرارية لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب، كحركة المرتعش وكلام الهادي والنائم والأفعال التي يفعلها أو تفعل به اضطرارا والنوع الثاني من الأفعال أفعال اختيارية يفعلها الإنسان بمنتهى إرادته واختياره فهذه هي التي يتعلق بها الثواب والعقاب والأمر والنهي ولما كانت عقول البشر لا تقوى ولا تقدر على استيعاب جميع ما يصلح بها وما يفسدها وأن كانت تدرك في الجملة العقل البشري يدرك في الجملة شيء من المصالح والمفاسب كما قال الله عز وجل وهديناهم نجدين ففطرة فطر الله عز وجل خلقه وركب فيهم من العقل ما يقدرون على إدراك جنس المطالح وجنس المفاتل لكن التفصيل في هل هذه مصلحة أو هذه مفتدة أو إذا اشتبه الأمر سواء كان الإنسان, الإنسان نفسه يشتبه عليه الأمر هذا حقاً أمباثاً أو هذا يصلح لي أو لا يصلح في المعاد في المعاد والمعاش أو يشتبه على أحد دون أحد يعني يختلف الناس أحدهم يقول هذا مصلحة والآخر يقول لا هذه مفتبة فلما كان الناس بهذا بهذه الحال أنهم قد يختلفون بل يختلفون ولذلك قال الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل لجعلهم أمة واحدة أو لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولا يزالون تفيد الاستمرارية. فعل زال إذا أُشْقِلَ عليه حق النفي أفاد الاستمرارية. لا يزالوا أي على الاستمرار. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب. هذا سنة الله في خمسه أن الخلق لا يزالون مختلفين. لماذا؟ لأن الله عز وجل ركب فيهم عقولا متساوية في الإدراك لا يتساوون في درجة الإدراك لما كانوا بهذا الشأن كانوا بحاجة أكيدة بل ضرورية إلى أن يبين الله عز وجل لهم ما الذي يرضيه وما الذي يفخته ما يأمر به ربنا تباره تعالى وما الذي ينهى عنه ولذلك يقول الله عز وجل أحسب الناس أي أحسب أحسب الإنس لا حسب الإنسان أحسب الإنسان أن يترك سداء هكذا يحسب الإنسان أن يترك سداء قال الشافعي رحمه الله أي لا يؤمر ولا ينهى هذا خلاف حكمة الله عز وجل أن يخلق خلقه ويتركهم هملا لا يؤمرون ولا ينهون وقال الله عز وجل أسحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعان الله أي تعال عن هذا عبث لا يريق بالله عز وجل أن يخلق هذا الخلق ثم يموت الظالم ويموت المظلوم ولا يختصر للمظلومين الظالم ويموت المفسد ويموت المصلح هذا لا يجاز على أصلاحه وهذا لا يجاز على إفتاده هذا لا يريق به العقلاء فضلا عن رب الأرض والسماء فكان من حكمة الله عز وجل بل من منة الله عز وجل أنه بعد أن خلق الخلق أرسل فيهم الرسل يقول شيخ الإسلام رحمه الله الدنيا, الدنيا ملعونة مظلمة إلا ما طلعت عليها شمس الرسالة وكذلك قلب العبد وكذلك قلب العبد ما لم تطلع عليه شمس الرسالة يبقى في ظلمة. إذا الدنيا لا تصلح إلا بالقدر الذي يطلع عليه شمس الرسالة. كما أن الدنيا المحسوسة لا تصلح حتى تصل عليها الشمس. قال الله عز وجل: قل أق قلنا رأيتم إن جعل الله عليكم الليل ثرما إلى يوم القيامة. من إله غير الله يأتيكم بضياء أ تبصرون فلا بد للنبات والحيوان والإنسان من من الشمس فكيف بشمس القلوب التي تصلح بها القلوب ألا وهي شمس الرسائل أي الوحي الذي ينزله الله عزوجل على خلقه على رسله ليبلغه بخلقه من الإنس والجن وقال السفريني رحمه الله قال وشرت من أكرم بالنبوة ترى من هو النبي ومن الشهوذ الذي لابد أن تتوفر فيه يقول وشرت من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة ذكورة ولا تنال ربة النبوة بالكثب والتهذيب والكثوة لكنها قضل من المولى الأجل لمن يشاء من خنته إلى الأجل نبدأ إن شاء الله بشر بشر أولًا يقول من شرط من أكرم أكرم فعل لمن لم يسمى فعله هذا سيأتي النبذة هذا أو الحكمة في هذا ووأن النبوة هي كرامة من الله عز وجل لا دخل فيها بجد الإنسان ولا بصلاحه ولا لي تحريم لهذا الأمر وهو النبوة سنرى إن شاء الله شرط من أكرم بالنبوة حرية أولا شرط الأول لا يكون النبي عبدا مملوكا بل الأنبياء كلهم أحرارا لأن العبد لا يملك نفسه هو ملك لسيده فلا يكون النبي عبدا وهذا بالاجماع. الشرط الثاني قال ذكورة الأنبياء كلهم رجال كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى. لم يبعث الله عز وجل نبيّا. وإن كان قد نازع في هذا بعض أهل العلم ولكن الراجح وقول جمهور العلماء أن الأنبياء لا يقولون إلا رجالا. في هذه الآية فريحة من هذا الباب وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى في ثلاث آيات كتاب الله عز وجل. والذي استدل به لنبوة النساء هو اتيان جبريل عليه الصلاة والسلام لمريم أم عيسى عليهما الصلاة والسلام أو ما أوحاه الله عزل إلى أم موسى أوحينا إلى أم موسى عن أرض عيسى إذا خذت عليه فألقيه في اليم ولا تقافي ولا تحذني الآية قالوا هذا وحي قال الله عزل وأوحينا إلى أم موسى قال جمهور العلماء أن هذا الوحي هو الإلهام، ليس الوحي المقصود الوحي النبوة وإنما هو وحي وإلهام. ولو استدلتم بهذه الآية على نبوة أم موسى أم عيسى، فاستدلوا كذلك على نبوة النحل. قال الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن تأخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون. هذا إلهام. إذن هذا قول لا عبرت به. والقول المعتمد في هذا الباب هو أن الأنبياء لا يكونون إلا رجالا يوحى إليهم من الله تبارك وتعالى الشرط الثالث القوة لم يبعث نبيهم وهو يعني ساقد المدارك لو كان المدارك العقلية أو المدارك البقية الأعضاء يكون أعمى أو أعرج أو كل الأنبياء كانوا سليمي الأعضاء بل كامل العقول عليهم جميعا الصلاة والسلام ولكن لا يستدل على هذا بقوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم إبراهيم وإسحاقه ويعقوب أولي الأيدي والأبطار أولي الأيدي أي أولي القوة هنا المقصود بالقوة على العبادة والأبطار أي البطيرة العلم مقصود بالقوة لا القوة على العبادة لا القوة البدنيين قال ولا تنالوا ربك النبوة بالكسب والتهديب والفتوة أي النبوة اجتباء من الله عز وجل واضطفاء من الله تبارك وتعالى لا دخل لجهد الإنسان فيه لا يحضر الإنسان أن يكسب النبوة اكتفابا مهما هذب نفسه قال والتهذيب ومهما أوتي من الكرم والشجاعة وهي الفتوة الفتوة هي الكرم والشجاعة والمرؤة والرجولة كما نقول والرجولية مع بعضها لا لم يقولوا الكلمة صح الكلمة إذا كان بعض طقها المالكية إذا لا يقدر الإنسان على كسب النبوة إلا أن آتاه الله عز وجل إياها قال الله عز وجل وكذلك وما كنت ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ما النبي ما كان ينتظر أن يكون نبيا كان يتعبد كان ينفر من عادات قومه وسنيّتهم وشركهم وعاداتهم الفاسدة ولكن لم يكن ينتظر بذلك أن يكون نبياً يقول تعالى وما كنت ترجو ما كان عندك رجاء ما كان عندك أندفاع مثل هذا الأمر ولو كان لو كان من المنتظرين مثل هذا الأمر يا ويتربص بهذه هذه المنحة وهذه المرتبة لما خشي على نفسه حين نزل عليه الوحي وجاءه جبريل وأخذه حتى بلغ منه ومنه جزء ثم جاء إلى خديجة وقال يا خديجة مالي لقد خشيت على نفسي إذن النبوة هي منحة من الله جل قال الله عز وجل الله أعلم حيث وجد لزلاطين وقال الله تعالى على لسان يعقوب لابن يوسف وكذلك يجتبيك ربك يجتبيك أي يحتارك وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار وقال تعالى الله يصفي أي يخطار من الملائكة رسلا ومن الناس أي يصفي رسلا من الملائكة ويصفي رسلا من الناس فالرسل من الملائكة ومن البشر فلا يكفي فيها أو لا لا, لا فتحصل هذه المنحة بكسب ولا تهديب أخلاق ولا كثر التعبد ولا خلوات ولا انزواءات في الكهوف وفي الديار والكنائس وفي الزوايا هذا لا يحصل لك شيئا وهذا أمر كما يقول هون باب التعرف من باب التعرف والاعتقاد لما كانوا عليه الأنبياء أو لمعنى النبوة أو كيف تحصل النبوة عن كان هذا عمر لا يحصل من جديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد هو خاتم المرسلين بل خاتم الأنبياء والمرسلين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أو خاتم النبيين هذا عمر قد كرغ منه وقد ختم ختمت النبوة والإنسانة ببحثة محمد صلى الله عليه وسلم قال لكنها قضل من المولى الأجل قضل من المولى الأجل أي ذو الجلال و لمن يشاء لمن يشاء هذا يعني مشيئة الله عز وجل والله عز وجل يشاء شيئا إلا بعلم وحكمة الله أعلم حيث يجعل لذلّه لمن يشاء من خلقه إلى الأجل أي إلى الموت فالنبوة ليست ببقية مراتب الصلاح قال النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالأعمال مثلاً في قطعة الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمفي كافرا يمفي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا والعرض لا تحسبه مالا فقط أو زوجات فقط بل حتى الشهرة كما يقال خالف حتى تعرف. هذا من عرض الدنيا وحب التصدر وحب السمعة وحب الظهور وكما قال بعض الصالح قال حب الضغور يقتن الضغور ومصد الله عزيزا الأقل هذا من العرب ولذلك أحصح عن نبي مسحوذ رضي الله عنه أنه قال لا يكن أحدكم إمعا إن أحسن الناس أحسن أو إن آمن الناس آمن وإن كفروا كفر بل وطنوا أنفسكم وطنوا أنفسكم أي كن ثابتا وطنوا أنفسكم أن إذا آمن الناس آمنتم وإذا كفروا لم تذكروا فلا يكن أحدكم إما إن أحسن الناس أحسن وإن أتاء أتاء ولذلك يقول كما صح عنه كذلك من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات أي مات وقد ضمن فيه الظن الحسن أنه من أهل الخير ومن أهل العلم ومن أهل الصلاح. لماذا؟ قال إن الحي لا تؤمن عليه ستنا هذا مصدق الحديث السابق الذكر وكان عليه الصلاة والسلام كما حدثت أم سلم بذلك رضي الله عنها كثيراً ما يقول أو يفسر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه قالت يا رس الله أو تخاف علينا قال إن القلوب بين أسبوعين من أصاب الرحمن يقلبها كيف يشاهد وكان يكترين يقول اللهم يا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعة أما الأنبياء فهم معصومون من الظلاب الأجل ولله الحمد ولذلك قال لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشأ من خلقه إلى الأجل إلى المولى من اشتباه الله عز وجل ومن اصطفاه الله عز وجل للنبوة ورسالة فهذا يبقى نبيا رسولا إلى أن يموت لا يظن الرسلا تظن الرسل ولا تفت الرسل. <تصفيق> ثم الرسل عليهما الصلاة والسلام موضوع رسالةهم أي ما الذي بعثوا به بعثوا بالبشارة والنذارة كما قال الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله خجّة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيم مبشرين بالتوحيد. بالدين الحق فمن أطاع فله الجنة ومنذرين من الشرب والمعاصي كبيرها وصغيرها فمن أطاع واتبع هواه فكان من أهل النار ولذلك تفصيل وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا يوحى إليه أو نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لا إله إلا أنا أي لا إله إلا الله فاعبدون أي لا معبود حق إلا الله هذه لبوا رسالة الرسل جميعا وهذا إجماع الأنبياء وما أرسلنا من رسول إلا من رسول نكرة رسول نكرة في سياق النفي تفيد العموم كل الرسول يعني وما أرسلنا من رسول إلا هذا موضوع دعوتهم إلا يوحى إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وليس المقصود مجرد إخبار لا إله إلا الله لا لكن الأمر تعبدون ما دام علمتم واعتقدتم لا يكفي مجرد أن تعتقد أن الله هو المستحق للعبادة بل لا يكفي ذلك حتى تضم إلى ذلك أن تعبده وتوحيده بهذه العبادة ولا تطلب شيئا من ذلك لغيره تبارك وتعالى ولا يعرف شيء أو لا يعرف حقيقة الشيء إلا ببيان رده فبين بيّنت الرسول فبينت الرسل عليهم مخلصات رسناء ضد ما أرسل به هو التوحيد ألا هو الشرك بالله عز وجل فبينوه أحسن بيان وفصلوه أحسن تفصيل حتى تركهم الأنبياء تركوا أقوامهم وبخاصة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركهم على مثل البيضاء ليلها جناحية لا يزيغ عنها إلا هالك إلا من صفي نفسه هذا موضوع دعوتهم أجمعوا على ذلك كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بماذا أن نعبد الله واجتنب الطاغوت والطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ورؤوسهم خمسة كما قال ابن القيم رحمه الله الطاغوت هو كل من عبد من دون الله عز وجل وهو راض بذلك في هذا العطل وهو الإيمان بالرسل أنه أن من آمن بنبي وجب عليه أن يؤمن بجميع الأنبياء والعكس صحيح أن من كفر بنبي كان كافرا بجميع الأنبياء قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يستخدوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما وقال, وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ظلالا مبينا ضل ظلالا مبينا وذكر الله عز وجل عن عدة أخوام بادئا بقوم نوح قال كذبت قوم نوح المرسلين هو المعلوم أن أول الرسل هو نوح وقوم نوح لم يكذبوا إلا رسولا واحدا ألا وهو نوحا عليه الصلاة والسلام وكذلك قال كذبت عاد المرسلين وهم لم يرسل إليهم إلا هؤل عليه الصلاة والسلام كذبت تمود المرسلين وهم لم يرسل إليهم إلا صالح صلى الله عليه وسلم وهكذا الوز وهكذا شعيب كلهم كذبت كذب أصحاب إليكة المرسلين أذخ قال لهم شعيب لا تتق防 كذبت قوم نوز المرسلين وهم لم يبعد إليهم إلا رسول واحد لماذا؟ ذلك أن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسول ولذلك من كذب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم سواء كان النبوة الخاصة أو النبوة العامة بمعنى اليهود أو النصارى في هذه العصول وما قبلها من أعقار أما الذين يكذبون محمدا صلى الله عليه وعليه وسلم في أصل رسالته يقول محمد مجرد زعيم عربي وكذلك يقول بعض بعض بنيجل الذين الذين يتكلمون بأذينتنا يقول محمد كان عربي قومي عربي كان زعيم عربي كيف كيم جمال عبد الناصر كيف قدم حسين هذا خلوص سبحان العفلق يقول هذا نصراني عربي هو الذي ادعى بدعة هذه القومية العربية اللي ما يعرشه نقول الذي ابتدع بدعة هذه القومية العربية هو نصراني من سوريا اسمه ميشال عفلق نصراني عدها علينا الله المستعان ليس بمسلم ميشال عفلق هو لي أسس القومية العربية ما هو رد التال للقومية التركية التورانية والذي تبر هذه المكيدة هم يهود الدونمة الذين احتضنتهم دولة تركيا دولة الدولة العثمانية حين كان خلافها طاردتهم أوروبا من إسبانيا ومن ألمانيا ومن غيرها ولم تقبلهم أي دولة احتضنتهم الدولة الإسلامية واليهود قوم بهد كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه قوم يخادعون الله ويخادعون رسوله وقتلوا شيء بعض الرسل ومكروا بالرسل فكيف لا يمكنون بغيرهم المهم النبي صلى الله عليه وسلم هناك من اليهود والنصارى من كذبوه في أصل رسالته قالوا هو مجرد زعيم عرب وعبقري وبقى وبعده يقول هذا مصلح كما قال الأخ أو عبقري يعني ليس نبوه عبقري مجرد كيف نبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ولذلك قادرة على اصلاح المجتمع العربي في ذلك الوقت ولم شمل العرب وتلك القبائل التي كانت متنافرة متنافرة فجمعهم بعقله الراجح وبعبقريته وقادهم قيادة صحيحة ثم خلفهم بعده زعماء العرب كأبي بكر وعمر وغيرهما من خلفاء المسلمين رحمهم الله ورضي الله عنهم ومنهم هؤلاء أو اللو الثاني الذين قالوا محمد هو رسول يقر بهذا هو رسول نبي لكن للعرب فقط مثلنا ويتبعون شيء من المتشابه ألم يقل كتابكم قالوا ألم يقل كتابكم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم هو نبي الأميين لم الأميين هما العرب بالإجماع بالاتفاق قالوا هذا الكلام أقولنا لهم كذبت قوم نوح المرسلين إذا أقررتم أنه نبي أو أنه رسول كنا العرب حتى الواحد أرسل إلى خديجة فقط وصدقت أنه رسول فالرسول لا تكذب بإجماع أهل المنال هو قال عليه الصلاة والسلام جاء بكلام ويزعم هذا الرسول أن هذا الكلام من عند الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وفي هذا الكتاب الذي يزعم هذا الرجل أنه رسول من عند الله جاء بكتاب يزعم أنه من عند الله وأنتم صدقتم أنه رسول وأنه نبي لكن للعرب فقط قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والعالمون جمع عالم والعالم هم المخلوقات ما في السماء وما في الأرض من أنواع المخلوقات. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول لجميع العالمين، وهذا الكتاب الذي جاء به هو كتاب لجميع العالمين. قالت على تنزيل من رب العالمين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، من رب العالمين ليس من رب المؤمنين فقط بل من رب العالمين. فإذا صدقتم وأقاصم أنه رسول للعرب، فهذا الرسول الذي هو للعرب قال أنا رسول لجميع الخلق. الانس والجن قال ابو عبث الى الابيض والاحمر بل هو كما قلنا رسول الى الانس والجن ذاك من الانس فقط فمن كذب قلنا كمن كذب رسولا كان كمن كذب جميع المرسلين والانبياء ومن المباحث في هذا الاطل أن, ان رسل الله عليهم الصلاة والسلام منهم من ذكر في كتاب الله عز وجل ومنهم من لم يذكر قال الله عز وجل ورسلاً قد قصفناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصفهم عليك وكلم الله موسى تكليماً وقال الله عز وجل ولقد أقصنا رسلاً من قبلك منهم من قصفنا عليك ومنهم من لم نقصف عليك وجملة الذين ذكروا في القرآن من الرسل 25 رسولاً جاءوا في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرقع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وأبنى له إتحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسعى ويونس ونوطا وكل انقصلنا على العالمين هذا ثم ثمانية عشر رسولا ومعهم البقية محمد صلى الله عليه وسلم وآدم وغود وشعيب وطالح وذو الكفل وإدريس 7 مع 18 المذكورين في سورة الألعاب المجموعة 25 رسولا هذا المذكورون فقط ورد حديث ثبته بعض أهل العلم حديث بذرجة عن الصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسل 314 رسولا والأنبياء جم غفير جاء في حديث في خلاف ثبوته أنهم 24 ألفا 24 ألف نبي والواجب كما قلنا هو الإيمان بجميع الرسل الإيمان التفصيلي بمن ذكر مقصلا باسمه وبدعوته تفصيلا وإجمالا بمن ذكر إجمالا كالملائكة نؤمن بالملائكة الذين ذكروا بالتفصيل تفصيلا وبهم أن ذكروا إجمالا نسمنوا بهم إجمالا كجبريل وميكائيل وإسراطيل وملك الموت ومالك خازن النار ومنكر ونكير وغيرهم والراعز أنه ملك الراعز هذا ذكروا مخصرا من بلغته الحجة إما في الكتاب أو في بعض الأحاديث آمن بذلك مفصيلا ومن لا استفلغه بعض الأحاديث ربما تحفى عن بعض فيؤمن بأن لله عز وجل مخلوقات وهي الملائكة مخلوقات من النور مكرمون عند الله عز وجل صالحون يبحثون ما يؤمرون ولا يتقدمون بين إذن الله عز وجل بشيء حتى يأمرهم وينهاهم صلى الله عليه وسلم وكذلك الرسل وكذلك الكتب نؤمن بما بالكتب التي ذكرت تفصيلا وبالتي لم تذكر نؤمن أنه ما من رسول إلا أنزل الله عز وجل عليه كتابا كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومذيرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وقال تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان هكذا قال العلماء ما من الرسول إلا وأنزل الله عز عليه كتابا ونفرق بين الكتب التي كانت قبل الثوراء والكتب التي من الثوراء ثم بعدها الكتب التي قبل الثوراء كانت كتب وعظ ووعيد و. كتب وعد الو aides وزجر وتوحيد وقصص ومواعظ ليس فيها أحكام الأحكام ما نزلت إلا لما نزلت التوراة ثم الإنجيل والقرآن لماذا؟ لأنه الله تبارك وتعالى قبل هلاك فرعون أو قبل من فرعون إلى الوراء كانت الأمم التي لا تقضن برسولها يصبر عليهم رسولهم ثم يصبر ثم يصبر فإذا رأى الله عز وجل الله عليم بكل شيء واخترض حكمته أنه كما قال لنوح إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن أنزل عليهم العذاب والهلاك فدمرهم جميعا إلا المؤمنين إلا الرسول ومن معه من المؤمنين واضح حتى الفرعون ثم بعد ذلك بعد هلاك فرعون آت الله عز وجل نوسى التوراه ثم صار الهلاك لا يكون عاما يجميع من على الغرب ومنما يكونوا ومنها شرع الجهاد فصار هلاك الكفاء بأيدي المؤمنين إذا يعني توفرت شروط الجهاد سبيل الله والله حين أتكلم كلمة الجهاد مخاف أما طرفين أما الذين ينكرون الجهاد عقل وطبطيل وليكن في بالنا جميعا أن الجهاد حكم شرعي من أنكر مشروعيته فهو كافر بالله عز وجل أن على دطر وطرف آخر يجاهد كالذي يصلي صلاة الصبح في هذا الوقت أو كالذي يصلي من دون وضوء ولا استنجاة ولا شيء ولا من دون فطر عورة ولا تقبل سبل. وأهل العلم والجهاد الإسلامي له شروط كمال الصلاة شروط، وله وقت كمال الصلاة وقت بل شروط الجهاد ووقته أشد وأكثر دقة وحرج من الصلاة وغيرها من الأحكاية لا ننكر مشرعاتها ولا ينزل بالله كما تصري علينا قالوا طولان من الناس ينكر مشرعات الجهاد وكذلك لا ما زعلنا مخلة الحافر بالنابل كما يقولون سيبوا المعب بطيط حتى يسمون الفتن بين المسلمين جهادا في سبيل الله عاش وكله جاء أحدهم إلى سعد بن نبي وقاذ رضي الله عنه وقال له ما لك لا تجاهد وقد قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال سعد رضي الله عنه قد قاتلناهم أي الكفار حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله أما أنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله وهذا الموضوع نستغفر الله زادني يصدر فيه يعني مناسبات نتكلم فيه بتفصيل وبكلام أهل العلم لأنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا المسائل الجهاد هذه من أدق المسائل قال هذه من الدقائق التي لا يتكلم فيها إلا خواص أهل العلم وحين تكلم فيها خواص أهل الجهل هذا نحن نرى الفتن والتكفير و التشنيع والكذب والابتراء على عباد الله والطعن في أعراض المسلمين وغيرها من الفتن التي لا تحص ولا تعد في بلاد المسلمين. والله وبلاد التفاف سالم من هذا. كما قال عليه الصلاة والسلام يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قلنا من حين أن نزل التوراة سورة الجهراء فمن يومئذ كما قال الله عز وجل في سورة القصص. <تصفيق> ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى أي الأجيال الأولى وما قبل فرعون ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة قال العلماء يعني من بعد يعني من منذ أن نزل السوراء أصبح ليس هناك هلاك بعامة وعوضا عن هذا الهلاك العام الذي كان الله يهلك الأقوام العداس الذين كانوا يتمردون على أنبيائهم عوض ذلك في الليهاتي الله ثم الواجب في هذا العصل أن نؤمن أن الأنبياء صادقون مصدوقون فيما يبلغون صادقون مصدوقون معصومون فيما يبلغون وأن الأنبياء معصومون من رذائل الأمور ومن خوارم البروء وأن الأنبياء بشر كسائر البشر وأن الأنبياء يطاعون ويعطون والواجب طاعتهم في كل دقيق وجليل ليس كغيرهم الذي لا يطاع إلا في طاعة الله عز وجل وإن أمر بمعصية الله فلا طاعة المخلوق بمعصية الخالق، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولد أمل منكم انظر كرر العامل لما قال أطيع الله وكرره وأطيع الرسول لأن طاعة الرسول مستقلة لو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر يطاع سواء كان هذا الأمر موجود في كتاب الله أو غير موجود أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم قال عطيع الله وعطيع الرسول وأولي الأمر ولم يقل وعطيع أولي الأمر لأن أولي الأمر لو كان من الصلاطين أو من العلماء لا يأمرون بأمر يكونون فيه معصومين من الخطأ بل قد يرد عليهم الخطأ فلذلك قال الله عز وجل بعد ذلك فإن تنازعتم أي قد يرد التنازع وقد يرد الاختلاف فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى العصمة إلى الله والرسول هذه هي العظمة الذي تفصل النزاع بين المتنازعين والمختلفين. فهذا واجب الناس في جهل الأنبياء أن يطاعوا ولا يعصوا. ويجب أن نعتقد أن الأنبياء أتمل الخلق. الأنبياء أتمل الخلق. لكن ما يقول بعض الشياطين يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ هو يك الرسول أي الرسول أعلى مرتبة عندهم أقل مرتبة هي مرتبة الرسالة ومقام النبوة هو الذي في برزخ ودون دون الولي الولي عنده أعلى مرتبة وقد تكلمنا على أن الولي وليان ولي للرحمن وولي للشيطان وهو وإن كان يلبس على بعض الناس أن هو يقصد أولياء الرحمن، وإنما هذا تعريف لولاية ولي واضح واضحين يقول النبوة في برزخ، برزخ يكون بين شيئين، هذه النبوة. العظيم الله على قصدي هو النبوة في برزخ. هو الرسول الرسول هو المرتب الدنيا، ودون الولي أي تحت تحت الولي. هذا. سيطان من الشياطين الإنس قد هذا الكلام الذي يعتقده أهل الإسلام نقول أهل السنة بل أهل الإسلام قاطبة إلا من خرج من الإسلام كفروج الشعر من العجيب أن الأنبياء أكمل الخلق وأشرف الخلق بل لا يبعث الأنبياء إلا في أشرف الأنساب كما في حديث ابن عباس عن أبي سفيان لما كان هرقل يسائله كيف نسبه فيهم قال دون ثبت قالوا كذلك الأنبياء تبعث في عشرة في أنسابهم أو كما قال ثم لابد أن نعتقد أن الأنبياء يعتريهم ما يعتري سائر البشر ويتعاملون بما يتعامل به البشر كالزواج كما قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رجلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وزرية ويأكلون ويشربون كما قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويوشل في الأسواق وقال الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه سبسيقة كان يأكلاني الطعام ما أنا كان يأكلاني الطعام وما بعد الطعام؟ أي ويدخلاني خلت يعني هذا فيه رد على المطار الذين يزعمون أن المسيح هو الله قالوا ما المسيح عبد إلا رسول قد خلق من قبله الرسل وأمه صديقة ولكن كان بشرين كان يأكلان الطعام الله عز وجل وهو الذي يطعم ولا يطعم فلا تعقلون ومنها من أشياء التي تعتري الأنبياء كثاء المشهر المرض قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض والمرض الشديد دخل عليه عبد الله بن مسعود فوجده يوعك والوعك هو ألم الحمى فقال له يا رسول الله إنك لتوعك وعك شديدا قال بلى إني لأوعق كما يوعق الرجلان منه فقال أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يكتل المرء على حسب دينه فإن كان في دينه شدة سدد عليه البلاء وإن كان في, في دينه رقة اكتلي على حسب دينه وكان وكان أنبياء كثاب يضحكون ويتبثمون و... ويألمون بل ويقتلون كما قال الله عز وجل قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين خطابا لليهود قتلت الأنبياء عليهم نعرف الله ولهم أعداد كما قال الله عز وجل وك... وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكثاب ربك هاليا ونصيرا الأنبياء كسائر البشر يحاربون كما لما سأله هرقل أبي سفيان هل بينكم وبينه حرب قال قال نعم الحرب بيننا وبينه سجال نديل نديل عليه مرة ويذيله علينا أخرى يعني ماذا يغلبو ماذا يغلبو قال قال له أبو هرقل قال وكذلك الأنبياء إلا أن العاقبة لهم العاقبة للأنبياء ولمن تبعهم والعاقبة للمتقين. ولم يكن يمنع الناس أن يتبعوا الأنبياء إلا أنهم بشر هم الأنبياء الناس الأقوام من قبل لم يكونوا ينكرون أصل الرسالة ولكن كانوا ينكرون أن يكون الرسول من البشر فقال الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض منايتون يمشون مطمئنين لنزل عليهم من السماء ملك الرسولا هناك فرق بين النبي والرسول ذكر العلماء فروقا بين النبي والرسول أحسنها وأقربها والله أعلم أن النبي هو الذي هو الذي يوحى إليه بوحي ويبعث إلى قوم موافقين يبعث ويرسل إلى قوم مواسكين وقد يوحى إليه يعني يوحى إليه بشيء بشريعة من قبله وقد يوحى إليه بوحي خاص في بخاصة نفسه ولا يؤمر بتبليغه هذا الأمر الخاص لا يؤمر أي ولا ينهى كما قال شكرا رحمه الله أما الرسول فهو الذي يرسل إلى قوم مخالفين غفار فقد يطيعوا غابهم وقد يكفر به البقية الفرق الرسول يرسل إلى قوم المخالفين كفار كما أرسل نوح وهود وصالح وتموى شعيب ولوت وإبراهيم وغيرهم وأخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وموسى و... أرسلوا إلى قوم المخالفين إما كفار أصليون أصلي أو كانوا أصليون ثم ارتدوا وعسلوا كما أرثل عيسى عليه الصلاة والسلام أرثل إلى قوم أرثل في بني إسرائيل وبني إسرائيل كانوا على دين موسى لكنهم ارتدوا وخالفوا أصل دين موسى عليه الصلاة والسلام فأرثل فيهم عيسى صلى الله عليه وسلم هو خاتم رسل بني إسرائيل أما النبي فإنه يبعث في قوم موافقين ليس كفارا ولكن ليجدد لهم الدين من ذكر منه كحال العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا فرق بينهم الفرق الواضح هو أنهم يوحى إليهم أما الأنبياء أما العلماء فلا يوحى إليهم ورد في ذلك حديث لكنه لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علماء أمتي كان بني إسرائيل إلا أنه لا يوحى إليهم هذا حديث لا يصح. وأن كان المعنى صحيحا ورد إن شاء الله الفرق النبي الذي يبعث في قوم المواسقين على أصل الدين وقد يوحى إليه بشيء خاص في نفسه وإن لم يأمر بتبليغه هذا الأمر لكن يبلغ ويجدد لهم الدين من قبله كأنبياء بني إسرائيل كما قال عليه الصلاة والسلام البخاري في تبيه ريره كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وكما قال الله عزوجل إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون أي الأنبياء كانوا يحكمون بالتوراة الذي هو كتاب نوسى يحكم بالنبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ويستفدوا من كتاب الله وكانوا عليه شهدات إذن النبي هو الذي يبعد بكتاب من قبله بشريعة من قبله فيجدد هذا الأمر لبني دينه لأبناء دينه وإن كان قد يوحى إليه بأمر خاص في نفسه ولا يعمر بتبليغه إن شاء بلغه وإن شاء لم يبلغه لا يؤمر لا ليس أبو مكلف بهذا الأمر فطوعا قاله شخص عميدي شرح السفارينية أما الرسول فإنه يبعث في قوم كفار قوم كفار عوتات يذكرون بالله عز وجل يشركون بالله تبارك وتعالى فيرسل الله عز وجل إليهم رسولا أولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ولكن أول الأنبياء من هو آدم أول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام بحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا بي آدم؟ قال العم مكلم ويكلمه الله عز وجل وقال الشيخ الإسلام ليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة حتى وان كان يبعد يبعد في قول مخالفين وليس من شرط ان يأتي بشريعة جديدة كما كحال عيسى عليه السلام عيسى لم يأتي بشريعة جديدة لان الانجيل كما يقولون ان التوراة التوراة في هي الشريعة والانجيل يعني الموعظة الانجيل يعني الموعظة الانجيل كان كله مواعظ الموت والجنة والنار وأحوال الدنيا وفناء الدنيا وفناء. ليس بأحكام حلال وحرام إلا شيء قليل وليحل لكم بعض الذي يصرم عليكم كما في آية مصدق لما بين يدي من الثورات جاء بشريعة الثورات ولذلك في حديث عائشة وغمانة صاحب خاري أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحيد قال فذهبت به إلى ورق بن نوفل وكان رجلا قد تنصر في الجاهلية يكتب التوراة يكتب من التوراة ما شاء الله أن يكتب تنصر ويكتب من التوراة لأن التوراة هي كتاب اليهود والنطارة كتاب الأحكام حلال وحرام أو الواجب أو المحرم أو كده أما الأنجيل فأنه مواعظ وكذلك يوسف عليه الصلاة والسلام لم يعد بشريعة جديدة قال الله عز وجل على لساني مؤمن آله فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لا يبعث الله من بعده رسولا هذا نستفيد منه أنه كان رسولا يوسف ثم الدليل أنه كان على ملة من قبله لم يأتي بشيء جديد قوله لصاحب السجن قال إني تأكت ملة قوم لا يؤمنون بالله, ولا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون وَاسْتَبَعْتُ ملة آبَائِيَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَاحِدًا وَنَحْمُ لَهُمْ مِسْلِمُونَ يعني على ملة من قبله آبائه يعقوب وإسحاق وإسماعيل وإبراهيم فليست من الرسول أن يأتي بشريعة جديدة والرسل حضل الله عز وجل بعضهم على بعض فضل بعضهم على بعض كما قال تعالى تلك الرسل فضل بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فأفضل أن خلقهم الأنبياء والرسل والأفضل هم الرسل الرسل أفضل من أنبياء لأن الرسل أنبياء وزيادة أنبياء وزيادة أنهم جاءوا بشرع جديد أو جاءوا يعانون ويبهدون أكثر من غيرهم و يؤذون ويحاربون أكثر من الأنبياء ثم أصبر رسل هم أولي العزم كما قال الله عز وجل أصبر كما صبر أولي العزم من الرسل من هم أولي العزم ذكر المفسرون عن ابن عباس وعن قتاد رضي الله عنهما أن أولي العزم هم المذكورون في آيتين الشورى والأحزاب في الأحزاب حوله تعالى وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك. ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أخيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لا تتفرقوا فيه كبر على المحركين ما تدعون إليه ويأي ذلك ما ثبت الحديث شكاعة فشحيني وغيرهما أن الناس يأتون إلى آدم ويقولون يا آدم أنت الذي خلقت الله بيليه وأسجل لك بلائكته وعلمك أسماء بلي شيء إشغل إلى ربك ثم ينتقلون إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيثى ثم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها يتقدم للشتاعة هؤلاء هم قلوا العزم من الرسل والله عز وجل قد فضل بعض خلقه على بعض فضل ملائكته بعضهم على بعض جعل منهم المقربين وجعل منهم حملة العرش وجعل منهم ملائكة الحياة كجبريل وميكاير وإسراثين هذا ملك حياة الأبدان والنبات وهو ميكاير وهذا ملك حياة الأرواح والقلوب بالوحي وهو جبريل عليه السلام كبخار الله عز وجل قل نزله أرواح القبس من ربكه نزل به الروح الأنيم يالنبيه حياة القلوب بالوحي الذي ينزله الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى أتاء الله سلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يفلكون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أم أن أنذروا أنه لا إله إلا أنفس تقوم وقال تعالى وكذلك أوحين إليك روحا من أمرنا الروح التي تحي بها القلوب لأن هذه حياة القلوب وإصرافين هو المكلب بالنفح قصور وهو النبض النبضة التال النبضة الأولى التي يطعخ فيه فيها جميع القراءات ثم نبضة ثانية فإذا هم قيام ينظرون فرجع فيهم الحياة الحياة الأفراوية أولى ثلاثة من الملائكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتورط بروبي الله عز وجل لهم في السطح في الليل كان يقول الله مربك بإله ملكين وثلاثين فترس ماتوا والأربع عالم الغيب يشهد أن تحق مغين الجار في مكان فيه السيف اهديني لمخلص فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء صراط مستقيم وكان كذلك عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة الفجر ركعتي الفجر يقول اللهم رب جبريل وانيكائيل وإسرافيل ورب محمد نجينا من حر النار ومن عذاب القبر اللهم نجينا من عذاب النار ومن حر النار ومن عذاب القبر ومن كفة النحير مناس ومن شر كفة النتيح الدجاج رضي الله عز وجل أن يجمع قلوبا على الحق وأن يوليك بينها وأن يصلح ذات بيننا وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم اليقاء وإذن الله تعالى راض عنا غير خزايا ولا ندامة ولا ظالين ولا مظلين أصلا الله سبات على الحق اللهم مصدف القلوب صرر قلوبنا على طاعتك وصلا الله وسلم وبارك على العبد ورسول محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين